بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تأمزي مرتاب الأعراب فيه من رب العالمين أم يقولون الثامن والحق من ربك تنزرقهم وألتعهم من نذير من قول العلميات دون اللهم يقرق الصوابات والعظم وعبانهم وفي ستة أيام ثم السبع العرش مالك من دون مولين والأشفين أفلا تتذكرون يذبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يارج أي فيه من كام إقرام الفسنة مما تعطون ذلك العالم الغيب والشهد العزيز الغحيم <تصفيق> الذي أحسن كل شيء خرق وراء خلق إنسان يمطين ثم جعل نسرهم سرعة من ثم سوى ونفغ فيه من روحي وجعلكم السوى ونبصى ونفغل قليلا ما تشكرون وقالوا إذا ضرنا في الأرض أننا لفي خلق جديد منهم بلقاء ربهم كافرون ويترفاكم رقمات التي ذكرتكم ثم يا رَبُّكُمْ تريعون ولا ترى المجلمون ملك الصورة عند ربي ربنا أبصرنا وصبنا فرجنا وصالنا بوقنوا ولا شنا لا أتينا كل نفسنا ولا أراكم حقا قالوا من الهلام لأن الجنة من ناس جمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ما كنتم تعملون إنا نسيناكم وذوقوا على من ما كنتم تعملون إنما نهرب لا ترى لذلكم يخروا سجل وستبعوا بحمد ربهم لا يستقبلون تتجافى جنوب المضايير ربهم خافوا طوارهم أرزقناهم الفقور فلا تعالوا نفسهم أخفي لهم قوة آل جزاء لما كانوا يعملون أفهم كانوا من كما كان فاصقا لا يستغون أما الذين هذوا من الصلاة فلم جنة المغى النزل كانوا يعملون وأما الذين فاصقوا فما أهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويجوا في المزوقة ذا الذي كنتم يتكذبون. وينذيقنهم العذاب ليندون العذاب الأكوى لأنهم يرجعون ومن أضرع منذ كمايات ربيسهم أعرض عنها إنها من المجلمين منتقمون ولقاتنا مسترق تام فلا تكن في مرية من قرائي وجعلنا هدى منهم أئمة يهدون من بأمرها لما الصبر وكانوا بأيها التنائي مقنون إن ربك يفسر بينهم يوم القاعد فيما كانوا فيها صرفون أولم يهدونهم كما كانوا من قبله من القرون وشن فيما ساكن العيات ونحف لا يسمعهم يسرون ويقولون ما تغذر الفتح إن كنتم صادقين قل لهم الفتح لا ينفروا الذين كفروا إيمانا ولم فأعرض عنهم وانتظر ينتظرون